يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وبتغاء مرضاة تسرون إليهم بالموادة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم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 وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقُتُمْ وَاللّيْسَ أَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلَى الْقُفَارِ فَعَاقِبَتُمْ فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ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 يَخْرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَلَا يَعْصِينُكَ فِي مَعْرُوفٍ فَدَايِعُهُمْ فَادَايِعُهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ